الدرس التاسع عند الطبيب 2 الرأس العين اليسرى العين اليمنى الأذن اليسرى الأذن اليمنى الفم الأنف الرقبة الصدر الذراع اليسرى الذراع اليمنى البطن اليد اليسرى اليد اليمنى الفخذ اليسرى الفخذ اليمنى الركبة اليسرى الركبة اليمنى الساق اليسرى الساق اليمنى القدم اليسرى القدم اليمنى رجع يوسف بعد أسبوع ودخل عند الطبيب وقال له أنا الآن أحسن والحمد لله فحص الطبيب رأس يوسف ورقبته وعينه اليمنى وعينه اليسرى وأنفه وأذنه اليمنى وأذنه اليسرى ويده وقال افتح فمك يوسف يفتح فم فحص الطبيب فم يوسف وأسنانه وحلقه وقال له اخلع ملابسك يوسف يخلع ملابسه فحص الطبيب صدر يوسف وظهره وبطنه وركبته اليمنى وركبته اليسرى وقدمه اليمنى وقدمه اليسرى وقال له ارفع ذراعك يوسف يرفع ذراعا قاص الطبيب ضغط الدم وقال البس ملابسك الآن أنت بخير والحمد لله شكرا